فضلت شخاطيه للصلاه فرائض واركان لا تصح الصلاه الا بهما فما هذه الفرائض وما تلك الاركان الصلاه لها اركان او فرائض لو تخلف واحد منها تبطل ولا يعتد بها شرعا وهي الاول النيه ودليلها عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات كما رواه البخاري ولا يشترط التلفظ بها وان كان التلفظ سنه عند الشافعي الثاني تكبيرة الاحرام لحديث رواه الشافعي وأحمد وابو داود وابن ماجه والترمذي وهو مفتاح الصلاه الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويتعيد لفظ الله أكبر كما فعله الرسول ورواه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان الثالث الوقوف أو القيام وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع وذلك عند الاستطاعة وفي الفروض أما النوافل فيمكن أداءها بغير وقوف والثواب على النصف إن كان قادرا على الوقوف وهو كامل إن لم يقدر على الوقوف وفي ذلك حديث البخاري ومسلم صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاه الرابع قراءة الفاتحة في كل ركعة والأحاديث في ذلك كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواه الجماعة أي البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن الأربعة ومنها من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن وفي رواية بفاتحة الكتاب فهي خداج هي غير تمام رواه البخاري ومسلم أحمد ومعنى خداج ناقصة وباطلة ومن لم يحسن قراءة الفاتحة ويحسن غيرها من القرآن قرأ بمقدار سبع آيات وإن لم يكن في وسعه القراءة يسبح أحمد ويهلل ويكبر ففي حديث رواه أبو داود والنسائي والبيهقي والترمذي وحسنه قوله صلى الله عليه وسلم لمن علمه الصلاه ان كان معك قرآن فاقرا والا فاحمد وكبر وهلل ثم اركع الخامس الركوع قال تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وهو يتحقق بمجرد الانحناء بحيث تصل اليدان إلى ولا بد من الطمأنينة فيه ومن لا يطمئن يعتبر سارقا السادس الرفع من الركوع والاعتداد قائما مع الطمأنينة كما رواه البخاري من فعل النبي صلى الله عليه وسلم السابع السجود الأول مع الطمأنينة فيه الثامن الرفع من السجود والجلوس مع الطمأنينة التاسع السجود الثاني بعد الجلوس والرفع من السجود الأول وقدر الطمأنينة زمن يسع تسبيحه سبحان الله أو الحمد لله العاشر الجلوس الأخير وقراءة التشهد فيه لأنه وارد في حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته وأصح ما ورد في التشهد ما رواه الجماعة وهو التحيات لله والصلوات والطيبات مع بعض تغيير في بعض الروايات وأقل الواجب كلمة التحيات لله ثم يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله الحادي عشر السلام وله عدة صيغ أقلها سلام عليكم وهو مرة واحدة أما الثانية فسنة ويسن أن تكون التسليمة الأولى على اليمين والثانية على اليسار الثاني عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد وقبل السلام وذلك عند الإمام الشافعي هذا ما أقره الجمهور من العلماء لأركان الصلاة والله أعلم